امين والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلام ولالاخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى